بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيها النبي إذا قلقت النساء فطلقوهن العزة بهن العزة واستقوا الله ربكم لا تكردوهن من بوتهن ولا يطلقون إلا أن يكتين بفاحشة وَإِنْ فَحْرُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُلُوِيَ اللَّهِ فَقَدَ ظَلَمَ لَا تَجَلِينَ عَمَّ اللَّهَ يُشْرِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ بمعروف أَوْ وأشهدوا بوي عدل منكم وأكلموا الشهادة لله ذلكم يوعب به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله جعل له مخرجا ويغلقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حقه إِنَّ اللَّهَ بَالِقُ أَمْرِهِ وَجَعَلَهُ اللَّهُ لِكُمْ شَيْءٍ قَدَرًا وَاللَّهِ يَئِذْنَ مِنَ الْمَحِيْدُ نِسَائِهُ مِنْ يُرْتَبْتُ فَعِذَّتُ مِنْهَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ من لَمْ يَحِذْنَا أُولَادُ الْأَحْمَالِ أَجَرُنَّ يضعن حملة ومن يتق الله من أمره يفضر ذلك أمر الله أنزله إليكم وما يتق الله عنه سيئاته له من حيث سكنتم مجددا ولا تطاهن لتضيقوا عليهم وإن كن في حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فان اضعن لكم فاتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف فإن تعاثرتم فستروا له ينفق سعب من سعب ومن كبر عليه السعب فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وكأي من قرية عفت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نفرا فلاقت وبال أمرها وكان عامدة أمرها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 وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَذَٰلِكَ أَحْسَنُ مَا يُجْزَى اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَمَاوَاتٍ وَأَرْضًا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ فَإِنْ نَزَّلُ الْأَمْرُ لتعلموا لَنَعْلَمُوا الله اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله قد اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ